تعالوا تعالوا عاونوني يا حبايبي تعالوا تعالوا ايجا العيد ايجا العيد يلا نلبس كل جديد يلا نفرح يلا نلعب الله يبارك الله يزيد ايجا العيد ايجا العيد ايجا العيد ايجا العيد نيجي لعيدكم نيجي لعنا منحلكم بتحلونا ولا واحد بيضل بعيد ايجا ايجا ايجا العيد ايجا العيد ايجا العيد, إجا العيد. يلا نلبس. يلا نفرح يلا نلعب الله يبارك الله يزيد اجا العيد هدايا كثيره ابوي امي وخالي وعمي وجدي اللي ساكن, ساكن بعيد اجا اجا اج العيد اجا العيدنا كلها ان شاء الله عيد صحه وعافيه وعقل كافي ونحصل على شو من ريت إجا إجا, اجا اجا العيد اجا العيد إجا العيد اي جا العيد؛الللللس املست كلك جديد يلا نفرح يلا علرب الله يبرك الله يزيد اي جا العيد. العيد. العيد يلا نللبس كلهم جديد يلا نفرح يلا نلأ الله يبرك الله يزيد خلنا الماما البابا يصوروكو وانت عم تحدفنو بالعيد ويبعتولنا اياها على البريد الالكتروني هنا او على صفحة فوزي موز وتوتي بالفيسبوك واحنا روح نبذ كل الصور اللي بتبعتولنا اياها على فوزي موز وتوتي باليوتيوب وتنسوش تكبسو على السبسكرايب مرة واحدة وخلاص مرة واحدة وخلاص هداي العيد ايجا العيد يلا نلبس كل جديد